هلا بهلال الفرح يوم يا هلا بشعبا خير الناس سعد هلا بهلال يا هلا بشعبا خير الناس هلا يا هلا بشعبا خير الناس سعد هلا بهلال الفرح نورود و نبتشور يا هلب شعبان خير انه سعير نعني تشموع الفرح وسط النهار يا هلب شعبان خير انه سعير يا هلب الحلل تشوف و نفتخر عادي دهليل بيت طبق للحشر جمنا وبارواح خطن العهد الفرح يوم الوليد يا هلب الفرح يوم فرح المنتج المنفذ لهذا العمل علي اللامي ورامح حسين صحن له الشعب خيرنا وسعاده شهر بيهن ولد تشوف الغنيمه دواك العمر وحياة النقدمة حب بالفطرة لكن من المهي يا هلب شعب عن خير يا هلب شعب عن خير إنه سعيد, خير إنه سعيد, خير إنه سعيد يوم الولد يا هلب شعب عن خير النسخة من الأصلية منه من مؤسسة أحمد شاكر العبودي للإنتاج والتوزيع الإسلامي يا هلب شعب سبع يا اهل شعبا الخير لنا وسعد يا اهل وبطل طاهر مربعه فارس معروف قبل المشرعه النهر يجرد مو مخلع الاسد يا اهل شعبا الخير لنا وسعد يا اهل شعبا الخير لنا وسعد يا اهل بنلال الفرح يا من ولد يا اهل شعبا الخير لنا وسعد انا بهلال الفرح يوم انولد يا هلب شعبان خير انه وسعر نصف شعبان يوقن الفخار يا هلب شعبان خير مولد القائم المهدل من تضار يا هلب شعبان خير انه وسعر ما صارش طالين هذا القدر طلعتك ما ولاي فبرن لون الكضر يمتل وحال له شعبان خير الناس سعد يا هلا بشعبان خير الناس سعد مهلا بهلا للفرح يوم الولد يا هلا بشعبان خير الناس سعد مهلا بهلا ملا بسام الزيدي الكلمات للشاعر الحسيني المبدع مصطفى العبودي تم التسجيل في استوجهات رتاج الإسلامي الإخراج والهندسة الصوتية سلوان الناصري وأحمد الزيدي الأشراف العام ملا حسام الموال التصوير والمونتاج مرتضى الزهيري هذا العمل من إبداعات مؤسسة أحمد شاكر العبودي